يا لكبار يا لكبار يا علي دي وصف نورة يا لكبار يا لكبار يا لكبار علي شارم السجاد بيده هل هل هل هل, هل شيعى فرحى نوسى عيده هل, هل, هل, هل, هل, هل <تصفيق> الكبار يا الكبار علي ها ها ها ها ها ها الكبار سبع سمن الاملاك هالليله تحضر وتهن ابو السجاد وتشوف الكبار بالزينه والكل تعطار والشافه ظلم محتار وصوتك وقصاتك ابا <تصفيق> <تصفيق> يحتار كل من شاف يا الكبار يا الكبار يا الكبار ما تنوصف اوصاف يا الكبار يا الكبار يا الكبار يعلن على الناس سعيده في <تصفيق> حفره فرحانه وسعيده <نوسة> <تصفيق> <تصفيق> اه ببهجه المعموره يا الكبار يا الكبار يا الكبار حدي وصف نورا يا لكبر يا لكبر يا لكبر الآن ما خلق صورة يا لكبر يا لكبر يا لكبر حدي وصف نورا يا لكبر يا لكبر يا لكبر شرب السجاد بنا هلهلة يا هلة شيعة فرحة وسعيدة هلهلة يا هلة كبار يا فرح ورود وحلى الموالي عيد الولد الحسين ما مثل بدعي ردد ويانا اليوم احلى لنا نشيد بالصبقه والتهنيد واجمل وجمل زغاري كل اللي يحب هالنانه يا الكبار يا الكبار يا الكبار ويفرح الليل ويانا يا الكبار يا الكبار يا الكبار ردد ويانا النشيده عد يوصف نوره يا لكبار يا لكبار يا لكبار عد يوصف نوره يا لكبار يا لكبار يا لكبار علي شرب السجاد بينا الهلا الهلا شيع فرحه وسعيده الهلا يا لكبار يا لكبار يا لكبار انت يوسف نور يا لكبار يا لكبار يا لكبار علي من جد ابو الزهراء ماخذ علايي من حيدره وزهراء حلو المعالي حلو المعالي ومن علمك ذهبه يا كبار يا كبار يا ومن الحسن كل طيبه يا كبار يا كبار يا كبار هلا انا وسعيده هلا هلا تهجه المعموره يا الكبار يا الكبار يا الكبار ما حد يوصف نوره يا الكبار يا الكبار يا الكبار القمر غرب السجاد بينا هل هلل يا هل يا هل شي <شيعة> ع فرحان وسعيده هل هل يا هل <سرع> انت تلمع نوره يا لكبار يا لكبار يا <سرع> <سرع> يوصف نوره يا لكبار يا لكبار يا لكبار <سرع> <سرع> مثل الاشجار فضلك مرهي النجغه عطرها بسمه الازهار يطلع فجرها عين تشوف تهيم تجمل صورها تجمل صورها سالو تبين الديره يا الكبار يا الكبار يا الكبار والناس كلها بحيره يا الكبار يا الكبار يا الكبار كلها على باب تريده يا هلا يا هلا شي عطر حانه وسعيده يا هلا وبتهجه المعموره يا الكبار يا الكبار ما حد يوصف نوره يا الكبار يا الكبار يا الكبار يا علي ادي يوصف <تصفيق> نوره تم التسجيل في استديوهات الثقلين الإسلامية في الديوانيه سعيده اهلا اهلا انت تلمع نورها يا الاكبار يا الاكبار يا الاكبار يا علي ادي يا الاكبار يا الاكبار يا الاكبار يا الله بين الدوم كل هاي الافراح متصابيد بعيد والغيمه تنزاح مزرعه وطن ورود جرو يا قداح بحب ابو الزهراء متوجح وحاش يدع الله بين الدوم كل هاي شروق قدام وبحب ابو الزهراء نتوجح وشا نتوجح وشا وكل محب صب دمعه يا الكبار يا الكبار يا الكبار لهذا الوطن وربوعا يا الكبار يا الكبار يا الكبار كربلاء ترديده هل هلالله هلالله شيعه فرحة بهجه المعموره يا الكبار يا الكبار يا الكبار ما حد يوصف نورها يا الكبار يا الكبار يا الكبار عمر ما في صوره يا يا الكبار يا الكبار يا الكبار لا علي يوصف نورها يا الكبار يا الكبار يا ابو <متحدث> السجاد ده الهلا هلا هلا شي ع فرحان وسعيده والتوزيع محمود الشمري واحمد الشمري قلم الشاعر الحسيني سيد سعد المحنة أداء الرادود الحسيني علي أبو سماو